بوك تو تريدية اي شتات سبع وثلاثون سبعة وثلاثون روغس في الطريق في الطريق اي وفتان مي موتو يقود الدراجة النارية يقود الدراجة البخارية أي أذطان ما بشكلت يقود دراجة يقود بالدراجة أي شقان نا كامب يسير على قدميه يسير على قدميه أي أذطان ما أنية يسافر بالمركب يسافر بالمركب أي أذطان ما فارك يركب القارب يركب القارب أي noton Yesbahu Yesbahu A është e rrezikshme këtu? Ës men khatar huna? Ës men khatar huna? A është e rrezikshme të udhëtosh me autostop? إنه من الخطر أن تسافر بمفردك بالأوتوستاب إنه من الخطر أن تسافر بمفردك بالأوتوستاب أه، أشتر إرزيق شما تشتيسش ناتا؟ إنه من الخطري أن تتمشى بالليل انه من الخطر أن تتمشى بالليل لقد ضللنا الطريق لقد ضللنا الطريقه يمي ن نحن في الطريق الخطأ نحن في الطريق الخطأ دو هد تا كفه همي؟ علينا أن نرجع علينا أن نرجع كو منت تا باركويم كتو؟ أين يمكن ركن السيارة هنا؟ أين يمكن ركن السيارة هنا؟ أك ويند باركيمي كتو؟ ايوجد هنا موقف للسيارات؟ ايوجد هنا موقف للسيارات؟ ما مدة الانتظار هنا؟ ما مدة الانتظار هنا؟ a bani هل تتزحلق على الجليد هل تتزحلقوا على الجليد ا دو هل تاخذ المصعد الالي للوصول إلى الاعلى هل تصعدوا بتلفريكالي الاعلى أأمتمارش كتو هوا سليتا بير هل يمكن تأجير خشبه الانزلاق على الجليد هنا هل يمكن تأجير خشبه الانزلاق على الجليد هنا